تَنزِيلُ الكتاب من اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادَلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَذَرُكَ تَقَلُّبَهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لَيَأْخُذُوهُ ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان إيقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 117. وقهم السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون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 111. ونشاء من عباده لينذر يوم التلاق 112. بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبتنا ظلم اليوم إن الله سري الحساب وأنذرهم يوم الآزفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أو لم يسيروا في الأرض فيا ظرُوكِ فكَأَقْبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ الله مِن اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌ شديد العقاب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 كم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلن رجلا أي يقول ربي الله وقد جاكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يسبكم بعض الذي يعذكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرن من بأس الله إن جاءنا.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 وَيَنْقُمُ الَّذِينَ يَخَافُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لن يبعث الله مَنْ يُعِيدُ فَعَلِمَهُ الَّذِينَ كذلك يظل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقتا عيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جبار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 114. فما جرم ما تدونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل سوء العذاب 116. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار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 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدون من دون الله لما جاءني البينات من ربي أن أسلم لرب العالمين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 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن ندعوا مِّن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ مَا لَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جهنم خالدين فيها فمئس فاصبر إن وعد الله حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يرجعون يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الَّذِينَ الذين قَبْلِهِمْ قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عادهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكُنْ فَعْوَهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَ لَسُنَّتِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ